جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق نفعنا الله بما سمعنا وظفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين آمين يقول السائل هل معنى القصد القصد حتى في طلب العلم القصد عرفنا معناه وهو التوسط والاعتدال وفي طلب العلم أيضا ينبغي أن يكون طالب العلم في طلبه للعلم سائرا على هذا المنهج القصد القصد وبعض الناس عندما يدخل في بداية طلب العلم الأولى يجمع على نفسه كما هائلا من الكتب والدروس والمتون ويستغل نشاطه واقبال نفسه فيكثر على نفسه أمورا لا يطيق المداومة عليها فيتخلى عن ذلك كله بينما إذا أخذ الأمور بالقصد وتدرج في في الطلب وأخذ نفسه أيضا بالرفق وعدم التشديد على النفس فلا شك أن هذا هو المطلوب قال القصد القصد تبلغ القصد في العبادة والقصد في الطلب والقصد في الأمور كلها والقصد هو التوسط والاعتدال بين الغلو والجفاء بين الإفراط والتفريط نعم. ما علاقة قوله صلى الله عليه وسلم وغدو وروحه وشيء من الدلجة بالعمل والاجتهاد فيه مع أن هذه الأوصاف تتعلق بالسير هذه الأوصاف نعم هي تتعلق بالسير لكنها أيضا هي أوقات عبادة فالغدو الذي هو أول النهار فيه الصلاة وفيه الأذكار أذكار الصباح والرواح الذي هو آخر النهار أيضا فيه صلاة العصر وفيه الأذكار أذكار المساء وصلاة المغرب وصلاة العشاء وآخر الليل في قيام الليل والوقت الفاضل المعلوم فكما أنها أوقات في السفر والسير مريحة للسائر في سفر الدنيا فهي أيضا أوقات عظيمة ومبروكة وفاضلة للسائر في طلب ثواب الله تبارك وتعالى والدار الآخرة يقول نريد توضيح حكم من يستقبل قبر النبي صلى الله عليه وسلم بدعاء استقبال قبر النبي عليه الصلاة والسلام بدعاء إن كان بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام والتوجه إليه هو بالسؤال يطلب منه الهداية أو يطلب منه الصحة أو يطلب منه العافية أو يطلب منه النجاة من النار أو يطلب منه عليه الصلاة والسلام المدد أو نحو ذلك فهذا كله من الشرك المناقض للتوحيد أما إذا كان يسأل الله ويتحرى الدعاء عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام فهذا عمل لا